فقولها إحدى عشرة هذا عدد والأعداد في الشرع نصوص في موضوعها ومعنى نص في موضوعها أي لا تحتمل إلا معنا واحدا بخلاف غيرها من المفردات والجمل التي من الممكن أن تتحمل أكثر من معنى لكن الأعداد لا تحتمل إلا معنا واحدا فقول عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة يفهم منها كل ذي عقل أن عدد النسوة هو هذا العدد لا يفهم أحد أنهن عشرة أو ثمانية أو تسعة أو عشرون أو مئة بل كل ذي عقل يفهم أن العدد ما ذكرته عائشة رضي الله عنها فالأعداد نصوص في موضوعها وهكذا أدلة الكتاب والسن نصوص الوحيين كلها نصوص واضحة الدلالة إما لا تحملها معنا واحدا فهي نصوص في ذلك أو هي ظاهرة المعنى جدا وقلما يوجد في نصوص الوحيين ما يشتبه على العاقل كمثل قوله تبارك وتعالى وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فهذا كلام واضح لأنه أعداد والعدد كما ذكرنا نص في موضوعه لا يحتمل إلا معنا واحدا ووعدنا موسى الثلاثين ليلة فهي ثلاثون ليلة واتممناها بعشر فتم موقات ربه أربعين وكما في قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وكما في قوله تبارك وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فالأعداد نصوص ولهذا لا يجوز عند جماعة العلماء أن يطعم الرجل مسكينا واحدا عشر مرات لأنه خلاف ظاهر الآية ومعنى الآية في غاية الوضوح إطعام عشرة مساكين والعدد لا يحتمل إلا معنا واحدا كما ذكرنا وكما في قولي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه فهذا عدد لا يحتمل إلا معناه إذا استيقظ أحدكم من منامه حمل الإمام أحمد رحمة الله عليه مثل هذه النصوص على نوم الليل فقط خلافا لغيره من العلماء الذين سووا بين النوم الليل ونوم النهار لكن الإمام أحمد يقول المنام والبيات لا يكون إلا بالليل الإنسان إذا بات ليلا بات الشيطان على خياشيمه على أنفه ولهذا تتعذر وتتعثر عليه القراءة إذا استيقظ بالليل فإذا استيقظ المرء بالليل وأراد أن يصلي بالليل أول ما يفعله قبل أن يتوضى أن يستنفر ثلاث مرات فإذا فعل هذا طرد الشيطان الجاثم على خياشيمه وبالتالي أصبح مشيط القلب مشيط العقل إذا صلى لكن إذا ذهب يتوضى ثم صلى مباشرة فإن القراءة قد تفقل عليه وربما يدع الصلاة فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليستنثر ثلاث مرات هذا عدد والعدد كما ذكرنا لا يحتمل إلا معنا واحدا لا يحتمل لا معنايين ولا ثلاثة لأن الأعداد نصوص في معانيها وكما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من أهل العلم كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة فهذا أيضا عدد لا يحتمل إلا معناه وكثير من نصوص الكتاب والسنة كما ذكرت بهذه الطريقة وهي إما نصوص في معانيها لا تحتمل إلا معنا واحدا أو المعنى الذي يريده الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يكون ظاهرا فيه لكن هنا مسألة معلقة بالعدد ومعناه وذلك أن الأعداد قد تأتي بصير اسم الجموع وهذه تتحمل الزيادة والنقص يعني مثلا كلمة العام العام يكون من عدة أشهر والشهر من عدة أيام والأسبوع فإذا قيل عام من الممكن أن يكون في الواقع أقل من العام أو أزد من العام على الغاء الكسر وهذه الطريقة العربي والناس يتعاملون بهذا العدد الذي يتحمل هذا فهذا معروف في عرف الناس أنه من الممكن أن يزيد وأن ينقص يعني يلغي الإنسان الكسر كما لو كان المرء سنه مثلا عشرون سنة وشهر فإذا سولى يقول عشرون سنة فالعلماء يسموها بماذا يقرون بإلغاء الكسر يعني ألغاء الشهر الزائد وربما يكون عشرون سنة إلا شهرا أيضا يلغي الكسر وهذه طريقة العرب وطريقة الناس أجمعين وبها نزل الكتاب والسن فلما كانت مثل هذه الأعداد تحتمل هذا إذا ذكر الله عز وجل عددا كهذا قيده تقييدا يوضح الزيادة والنقص كما في قصة نوح عليه السلام فراجف فيهم ألف سنة فألف سنة نص في العدد أنه ألف يعني لا ألفان ولا ثلاثة ولا أربعة ولكن الألف قد يحتمل أن يكون بإلغاء الكسر أو بإلغاء الزيادة يعني ممكن ألف إلا سنة ألف وسنة فالله عز وجل قال إلا خمسين عاما يعني حتى لم يدع الكلام على طريقة العرب بل وضحه غاية الوضوح وبينه غاية البيان فقال فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما وهذا لتعلم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه أعلى درجة من درجات الهدى والبيان وهذا يحل إشكالا حصل فيه كلام كثير لأهل العلم وهو بعض النصوص التي وردت فيها الأعداد بحرف أو الذي يدل على الشك في أظهر معانيه هو لا يدل على هذا دائما لكن في أظهر معانيه كما لو قلت جاءني أحمد أو عمر فأنت هنا شابك ففي قصة يونس فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون إلى مائة ألف أو يزيدون وفي قصة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى فهذا عدد جيء بعده بهذا الحرف وهذا عدد جيء بعده بهذا الحرف وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فبعض أهل العلم يقولون أو هنا بمعنى بل يعني الله إلى مائة ألف بل يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى أي فكان قاب قوسين بل أدنى كن في الدنيا كانك غريب بل عابر سبيل وهذا أشهر المعاني عند أهل العلم وهذا خطأ لأن أو إذا جاءت بهذا النوع من الكلام فنما تكون للإضراب يعني كان المرء أضرب عن القول الأول اذ رآه خطأا ثم صوب المعنى الثاني بل هنا تأتي للإضراب كأن تقول جاءني عمر بل علي فبل هنا ما معنى أنك ألغيت الكلام الأول فإذا قلنا كان قاب قوسين بل أدنى يبقى القول الأول كان ماذا أضرب المرء عنهم كان خطأ فأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون يبقى الحقيقة هم زيادة أم مئة ألف يبقى قوله إلى مئة ألف خطأ أم صواب يبقى خطأ هذا الكلام لا يجوز على كلام الله عز وجل ولكن أصل هذا البدء أيها الإخوة أن هذه الأعداد كما ذكرنا تحتمل بإلغاء الكسر يعني فرسلناه إلى مئة ألف ممكن أن يقول مئة ألف ينقصون عشرة ينقصون مئة ينقصون مئتان وكذلك يبقى مئة ألف فأو هنا أو يزيدون لتحقيق العدد وبيان أنهم لا ينقصون عن العدد رجلاً واحداً بل إما يزيدون لكن لا ينقصون فالمعنى أرسلناه إلى مئة ألف يزيدون رجلاً لا ينقصون رجلاً فأو هنا لتحقيق العدد وأنه عدد كامل لا ينقص منه رجل واحد وكذلك كان قاب قوسين أو أدنى فكان هذا لتحقيق المسافة وأنها إن لم تكن أقل فلن تزيد عن هذا القدر الذي يبينه الله عز وجل وهذا واضح وحتى العوام يستعملونه يعني أنت لو أعطيت رجلا عشرة آلاف وقلت عد هذا العدد هذه عشرة آلاف فقال لك عشرة آلاف تنقص مئة فأنت تريد أن تؤكد العدد فتقول إن مزاتش لا ينقص ألا نقول هذا هو ده المعنى الذي قصده الله عز وجل يعني يزيد لا ينقص أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني أرسلناه إلى مئة ألف لا ينقصون رجلا ولا يتحمل العدد النقص بحال من الأحوال ولو سيتحمل إذا يزيدون عن العدد لكن لا ينقصون عن هذا العدد رجلا واحدا فأو هنا لتحقيق العدد وليست للشك ولا للإضراب ولا بمعنى بل لأن هذه الأعداد إنما تحتملوا عند جميع بين آدم أن يكون فيها بزيادة الكسر أو بإلغاء الكسر فأراد الله عز وجل أن يبين أن هذا العدد جار على غيره من الأعداد لا يحتمل زيادة ولا نقصا فيما يتعلق بمسألة العدد يدخل في مسألة عقرية ذات أهمية كبيرة لأن الأعداد كما ذكرنا نصوص في موضوعها فأهل البدع الذين يجادلون أهل السنة والجماعة ويردون عليهم أهل السنة يثبتون لله عز وجل اليد ويقولون لله يدان اثنتان وله عينان فنحن نؤمن أن لله عز وجل عينان ويدان فأهل البدع يقولون من أين جئتم بهذا والعقل لا يدل عليه فأهل السنة يسقون النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على ما ذهب إليه وإن هذا ظاهر كتاب الله عز وجل فهم يقولون إننا إذا نظرنا في ظاهر القرآن وأخذنا بما تقولون لا نجد أن لله هذا العدد لكن ظاهر القرآن أن لله جنب واحد وساق واحدة وأعين كثيرة وأيد كثيرة وهذه من أقبح الصور ويستحيل أن يكون الله عز وجل على هذه الصور إيه الدليل ان النظر في القرآن يا حسرة على ما فردت في جنب الله فإذا أردت أن تأخذ بظهر القرآن يبقى ظهر القرآن جنب الله إبقى كم الله من جنب جنب واحد يوم يكشف عن ساق فإذا وقفت عند ظهر القرآن فلله ساق واحدة قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يبقى كم عين أعين كثير وكما قال تعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فإذا نظرنا إلى ظاهر القرآن يبقى لله أعين كثيرة وله أيدي كثيرة وله جنب واحد وساق واحد وبعض أهل البدع يقول القرآن لا نستطيع أن نأخذ منه الهدى لأن القرآن لا يدل على شيء يهتدى به فتارة يقول تبارك الذي بيده الملك يبقى كم يد وتارة يقول مما عملت ايدينا فهي ايدي تارة يقول ولتصنع على عيني فهي عين واحدة وتارة يقول بأعيننا فهي أعين كثير هذه النصوص التي اشكلت على اهل البدع فموضع الاشكالي عند اهل البدع ولا عند اهل السنة قالت تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أعين جمع مفرد يقولون إذا ظاهر القرآن لله كم عين أعين كثير قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا جمع إذن لله كم يد أيدي كثير هذا لون من الأشكال عند أهل الفدع وهذا يقول الفخر الرازي في عامة كتبه يشغب به على أهل السنة يقول ظاهر كلامكم أن لله جن وساء وأيد كثيرة وأعين كثيرة لأن هذا ظاهر القرآن كما يقول الفخر الرسل وغير الفخر من الأهل البدع يقولون في نوع من الاضطراب في القرآن لا يبسط للاضطراب في المعنى لكن القرآن أثبت أكثر من ظاهر فالمرد في معرفة ما يثبت لله للعقف لأنك ستأخذ بقوله تبارك الذي بيده فتقول لله يد واحدة أم ستأخذ بقوله مما عملت أيدينا فتقول لله أكثر من يد ستأخذ بقوله ولتصنع على عيني فهذه عين واحدة عيني أم سنأخذ بقوله بأعيننا للشبه طيب أهل العلم يجيبون على هذا بأربعة أجوبة نحن سنأخذ ما يتحمله فيما يتعلق بحديث أم زارة المسألة في العدد أول جواب لأهل السنة والجماعة أن أقل الجمع إثنان أقل الجمع مش ثلاث أقل الجمع إثنان ويستدلون على هذا بنصوص الكتاب والسنة وهذا عند عامة العلماء يعني مالك ابن أنس والشافع وغيرهم عندهم أقل الجمع إثنان أقل الجمعة كم؟ يقول أبو السعدات في مراك السعود أقل معنى الجمع في المشتهري لثمان في رأي الإمام الحميري الإمام الحميري هو مالك أقل معنى الجمع في المشتهري يعني المشهور عند جماعة العلماء أقل جمع كم؟ لثمان في رأي الإمام الحميري الإمام الحميري هو من؟ مالك بن أنس رحمة الله عليه فأقل الجمع اثنان يبقى تجري بأعيننا يبقى كم عين أقل الجمع اثنان بأيدينا يبقى كم يد ليه ده الشاف حديث المزارة احنا قلنا العدد ايه الاعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا فقال الله عز وجل عن نفسه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بعدد ولا ليس بعدد يداه اثنين والأعداد النصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا من فعش ثلاثة واربع يداه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مبارك حديث آدم قال الله اختر يدي ربك اختر أبسك الله عز وجل أهل الجنة القابضة اليمين ويش فقال اخترت يمين ربي وكلفة يدي ربي يمين كلفة كلفة كلفة دي مثنى ولا مفرد ولا جمع كلفة ويدي التثنية كلفة يدي فهذا عدد والأعداد نصوص كلفة يدي إبا ليس لله إلا يدان اثنتان فقط وقال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يدي عدد فلا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يصلح تأويله فهذا مثنى وهذا مثنى وهذا مثنى فهذه نصوص في معانيها لا تحتمل إلا معنى واحدا وكما قال تعالى بل يداه مبسوطة تاني يداه دي مثنى ام مفرد ام جمع يبقى هذه نصوص في معانيها زي جلس 11 عشر يبقى كام 11 عشر فيداه يبقى كام يبقى يداه 2 يدي يبقى كام كلفة يدي يبقى اتنين. بعد ذلك يجيب اهل السنة عن اجوبة اهل الفدع التي اشكلوا عليها في كلام الله عز وجل فنقول أول جواب إن, أن أقل الجمع كم يبقى عملت أيدينا يبقى أقل الجمع اثنان يبقى لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وبين يداه لأن يداه مثنى لا يحتمل إلا معنى واحدا وأيدينا أقل الجمع اثنان وليس هناك خلاف بين الآيات طب إيه الدليل على أن أقل جمع اثنان احنا الان قلنا نص اقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان ما الدليل على هذا الدليل من نصوص الكتاب والسنة عدة ادلة هذا اولها قال تعالى في قصة داود وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ ذخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بين الله عز وجل في هذا ان اقل الجمع اثنان في اربعة موابع قوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا معلن اللي دخل على داود كم واحد يبقى تسوروا أول موضع تسوروا دي وويه ووي الجمع معان الذين دخلوا على داود كم خصمان المثنة خصمان تسوروا المحراب إذ دخلوا ووي الجمع أيضا فتجع منهم قالوا جاءوا هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا تسوروا ووي الجمع اذ دخلوا واو الجمع ففزع منهم قالوا واو الجمع مع قول الله عز وجل قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصلاة فهذا يشهد للقاعدة السلفة الذكر أن قل الجمع كم لأن المتسور على داود لم يكن رجلا ولا رجال بل كانوا كم ومع ذلك الله عز وجل يقول تصور ويقول دخلوا ويقول قالوا مع أن الذين تخاصموا له خصمان فهذا دليل من كتاب الله عز وجل على أن أقل الجمع كم يعني دخلوا جمع مع أن الداخل كم خصمان فقط فكذلك إذا قال أيدينا يبقى كم لماذا حملنا هنا الجمع على أقله إثنان لقوله خصمان لماذا حملنا دخل لم نقل عشرة أو أربعة لقوله خصمان فكذلك ما الذي جعلنا نفسر أيدينا بيدين لقوله بل يداه لقوله كلفة يدي لأن عندنا نصوصا محكمة لا تحتمل إلا معنا واحدا كما في قوله خصمان هذا محكم لا يحتمل إلا معنا واحدا فإذا جاءت كلمة أخرى فيها جمع وعند العربي أقل الجمع اثنان فهذا يشهد للقاعده السابقه الذكر المودع موضع الرابع لسه شاطر يا الموضوع الثاني في قوله تعالى وداود وسليمان كم وداود وسليمان اذ يحكمان ده ايه يحكمان أم يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ولم يكن لحكمهما لحكمهم دا جمع ولا مثنة مع أن قول داود والسليمان مثن فهذا المثال أيضا يصلح للقاعدة في السلفة الذك وهي أن أقل الجمع كم اثنان وهذا مثال آخر قال الله عز وجل انت توبى يبقى كم ألف المثنة انته توبا الى الله وانت ظاهر يبقى ومعلوم في السنة أن هذه الايه نزلت في عائشة وحفصه رضي الله عنها ومع ذلك الله عز وجل يقول فقد صغت قلوب قلوب جمع ولا مثنى فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما قلوب وعائشه لها قلب واحد وحفصه لها قلب واحد الله عز وجل يقول انت توبى مثنى وانت ظاهرى مثنى قلوب جمع فهذا يشهد لما ذكرناه من ان اقل الجمع كم اقل الجمع اثنان يبقى قلوب يعني كم يعني اثنين لان اقل الجمع اثنين مش ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة في قصة موسى عليه السلام في ارسال موسى وهارون قال تعالى اذهب من موسى وهارون مثنى اذهب ألف التثمية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول يبقى واحد فقول له قول اللينا لعله يتذكر أو قال يبقى كام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف ألف المثنى إنني معكما ألف المثنى فأتياهوا هذه كلها مواضع واضحه الدلاله ومعلوم من عند بني ادم ان الله لم يرسل الى فرعون إلا موسى وهارون فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى ولقد جاء ال فرعون النذر نذر بكم واحد النظر جمع ولقد جاء ال فرعون النذر لم يقل ولقد جاء آل فرعون النذيران النذر طب النظر جمع والايات السابقه كلها مثنى يبقى كيف عليهما إن النذر أي مساهرون لأن أقل الجمع كم؟ النذر جمع لكن أقل الجمع كم؟ أقل الجمع اثنان لا ثلاثة في المشهور من أقوال أهل العلم وبهذا لا يكون هناك تعارض بين قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور في حديث المسيح الدجال والعور عيب لمن له عينان قال تعالى وأقم الصلاة طرفي طرفي النهار وهو أول النهار وآخره طرفي مثنى والنهار ليس له إلا طرفان وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار أطراف جمع والآية الأخرى طرفي وأقم الصلاة طرفي يبقى كم طرف للليل والنهار اتنين وده مثنى عدد والأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنا واحدا فالنهار ليس له إلا طرفان طيب وأطراف النهار يبقى أطراف جمع وأقل الجمع كم يبقى لا تعارض بين الآيات في كتاب الله عز وجل فهذه خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل تدل على هذه القاعدة ويكفي في الدلالة عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فما فوقهما جماعه اثنان فما فوقهما جماعه ولو صلى رجلان صلاه الظهر او العصر اسمها ايه اسمها جماعه مع انهم اثنان فالنبي يقول اثنان فما فوقهما جماعه باثنان جماعه وثلاثه جماعه واربعه جماعه بيبيذات النصوص المحكمه في كتاب الله عز وجل بالاعداد أن الله له عينان فقط وله يدان فقط لما جاء بصيغة العدد والعدد لا يحتمل إلا معنا واحدا إبه هذا الذي نعتقده فإذا جاءت آيات أخرى فيها الجمع إبه وجه الجمع بين هذه الآيات هو ماذا أن نقول أقل الجمع إثنان إبه لا تعارض بين قول الله عز وجل مما عملت أيدينا وبين قوله بل يداه بل يداه مثنى والمثنى عدد محكم ظاهر وأيدينا جمع وأقل الجمع اثنان فلا تعرض بين الآيات في كتاب الله عز وجل لا نكتفي بهذا الله أصلا نكتفي بهذا وعشان أفضل أشرح نحو لغة وابتاع فدماغتكم تسيح تطلع ضبودك قبل مبتدع <تصفيق> نكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب الله أزداد أحمد صفونا السلام عليكم المتصليين